انت يا حسين تبقى حبيبي للابد انت يا حسين هذا العهد من المهاد من المهاد تبقى هذا من المهاد جوا هذا من المهاد انت يا ابن خير العمل اوسع سفينه انت يا ابن خير العمل اوسع صيح صيح خير العمل اوسع خير العمل اوسع سفينه اي ويلي يحبك بالحشوم ما تبكي واللي يحبك بالحشر حبك يا غالي ويدمه ضل يشربينا حبك يا غالي ويدمه ضل يشربينا ما, ما نبكي مهما حصل واشهد علينا يقول هو الله احد انت يا حسين بعد يقول هو الله احد انت يا حسين ان هذا العهد من المهاد إن هذا العهد من المهد قلت يا حسين إن ابن الزيجية محبتك هي شرفنا هي شرفنا غيرك يا بول أكبر أبت لا ما عرفنا لا ما عرفنا أعلى المشانق سيدي باسمك هتفنا أعلى المشانق سيدي باسمك هتفنا مو بس دماء من النحر غيره نزفنه مو بس دماء من غيره بيت ما نوقعنا العهد انت يا حسين هذا العهد من المهد انت يا حسين بيت ما نوقعنا العهد يا حسين هذا العهد من المهد ان يا عاذلي عني بتعد لتظن أسمعك لتظن أسمعك وضعيت عرفة موخة فيه ما يخفى وضعك محبوبة كلتا بالحشر خلي ينفعك اتركني يل طبعك حقد ظل على طبعك محبوب من أب وجاد محبوب من أب وجاد محبوب من أب وجاد هذا العهد من المهاد يا حسين ان يا ناصبي هاك استمع صوت الملايين تجي يوم الزياره صوت الملايين تجي بعد بعد صوت الملايين تجي يوم الثيارة ضرب الصدور يا الناصبي ينطي كشارة ضرب الصدور يا الناصبي ينطي, ينطي كشارة يعني نقلك للأبد ما ننشثارة يعني نقلك للأبد ما يا حب جمع هذا العدد انت يا انياحب جمع هذا العدد انت يا ان هذا العهد من المهد انت يا قلتم قلتم هذا العهد من المهد انت يا انهاي الروافق من تحب يرخص دماغه يرخص دماغه غصبا على الحاقد يظل غصبا على الحاقد يظل عالي لوافه عالي لوافه اي عمد واللي اضحاها تبقى لحد قطع النفس خلها ورجعه تبقى لحد قطع النفس خلها ورجعه تبقى القريب اللي ما تبقى القريب اللي ما هذا العهد من المهد هذا العهد من المهاد يا حسين نفهم دروس التضحيه من كربلاك من كربلاك نفهم, نفهم دروس التضحيه نفهم دروس التضحيه كل يوم الالم الناصرين نسمع نداءك صيح نسمع يا ضامي من تظمل الارض تروى بدماك لبيك يا ابن المرتضى لا رف لوائك لبيك يا ابن المرتضى لا انت الشرف والمعتقد انت يا حسين انت الشرف والمعتقد هذا العهد من المهاد هذا العهد من المهاد abada allah ya zahra ma ninsa husayna allah allah allah ya zahra ma ninsa husayna allah ya zahra